والثاني أن تكون الباء في موضع الحام والتقدير تنبت وفيها الدهن كما تقول خرج ببرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله عز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وإنما يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنام الخروف قد قطع الحبل بالمورد حاشية الخروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعه حكاه الأصمعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود، وأما من قرأ تنبت بظن التاء، فيجوز أن يكون الباء الباء للحال أيضا على ما تقدم والمفتوح محدثا والتقدير تنبت ثمرتها بالدهن أي وفيها الدهن. والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصمعين نبت البقل وأنبت تنعنا وأنشد لزهير رأيت ذوي حاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشيا الشاهد من قصيدة يندح بها سنان بن أبي حارثة المر وأولها إبسنة الشهداء الناس أجحفت ونال كرام الناس في جحرت الأكل مشاهد جواب إبا من قوله قبله صح القلب عن سلمى وقد كان لا يسم وأكثر من سلم التعاليق فالثقل تأتي الحاشية وقد تدمر أن بعد لام الجر وذلك في موضعين احدهما أن تكون في معنى كي وذلك قولك جئت بتكرمن والمعنى جئت بأن تكرمن ويجوز إظهار أن ها هنا وقد تقع هذه اللام بمعنى العاقبة نحو قوله تعالى فالتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. كيف كانت عاقبته أن كان لهم عدو وهم انما التقطوه ليكون لهم بلدا. وبعض النحويين يسمي هذه اللام لام السيرورة أي ليصير لهم أو فصار لهم. الثاني أن تكون بعد النفي. وذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين والمعنى لأن يذر المؤمنين ولا يجوز إظهار أن ها هنا لأن المعنى ينقل ولأن هذا جواب من قال سيقوم زيد فكما يجوز أن يفرق بين السين والفعل فلذلك لا يجوز أن يفرق بين النام والفعل واما الجازمه فرام الأمر وذلك نحو قولك ليقم زيد والغالب عليها أن تدخل على فعل الغائب وذلك نحو قولك لتعن بحاجتي ولتزه علينا وكذلك فعل المتكلمين نحو قولك لنقم ولنخرج قال الله تعالى ولنحمل خطاياكم وقد يؤمر بها المخاطب وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازي لتأخذوا مصافكم وقال مرة أخرى لتقوموا إلى مصافكم وقرأ فبذلك فلتفرحوا وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله فبينجد له الرحمن مدى وهذا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر بأن القديم لا يأمر نفسه ومن حكم هذه اللام أنها إذا دخلت عليها الفاء أن تسكن فقولك قم زيد وكذلك الواو نحو قولك وليخرج أخوك ويجوز الكسر والإسكان أكثر وإنما أسكنت لأن الفاء والواو يتصلان بما بعدهما ولا يجوز الوقف عليهما فيشبه وعلى هذا قالوا فهي وهي فإن كان في موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعدا كسر اللام لا غير عند البصريين وذلك نحو قولك بل ليقم زيد ثم ليخرج عنهم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم فاما من اسكن اللام من القراء فالبصريون ينكرونه عليه ومجازه ثم ساكنه الاوسط فكانه نوي الوقف على الميم الاولى وابتدا من يقضوا وقد أسكن ما هو أبعد من هذا وهذا قول امرئ القيس أن يوم أشرب غير مستحقب اثما من الله ولا واغل حاشية رواية الديوان فاليوم أسقى غير مستحقب اثما من الله ولا واغل وغير مستحقب إثما من الله أي غير مكتسبه ولا محكمله وأصله من حمل الشيء في الحطيبة فضربه مثلا والواغل الداخل على القوم يشربون ولم يدع يقول إنه يشرب الخمر وقد حلت له فلا ياثم ويكرم نفسه عن أن يشرب الوظن انتهت الحاشية وكان الأصل فاليوم أشرب غيره فأسكن الباء على التشبه بقوله في عضد عضد، وفي فهو فهو وفيه بعد لأن هذا متصل وذاك منفصل وهو في الآية أسهل على نحو ما ذكرناه وكسرت اللام الجازمة حملا على الجارة لأنها مبيرتها وذلك أن الجزم في الأفعال نظير الجرم في الأسماء فلما كانت اللام الجارة مكسورة بما ذكرناه قبل هذا كسرت هنا حملا عليها الواو من الحروف الهوام لأنها تدخل على الاسم والفعل جميعا ولا تختص بأحدهما فاكتفى ذلك أن تعمل شيئا لأنها ليست بالعمل في الاسم أحق منها بالعمل في الفعل ولها معاني منها أن تكون عاطفة جامعة كقولك قام زيد وعمر، يحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه ويحتمل أن يقوما معا في وقت واحد يدلك على ذلك قوله تعالى فكيف كان عذابي ومذر والنظر قبل العذاب بدلالة قوله وما كنا معذبين حتى مبعث رسولا وقال حسان بها ليل منهم جعفر منهم وابن امه علي علي ومنهم أحمد المتخير وذهب قطرب وعلي بن عيسى الربع إلى أنه يجوز أن تكون مرتبة نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذا كلام مرتب ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم وكان في ذلك محنة لهم ومشقة عليهم وهذا يؤيد مذهب الشافعي في أن الواو يجوز أن ترتب ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة وذلك نحو قولك استوى الماء والخشبته أي مع الخشبته فحذفت مح وجاء بالواو فأوصلت فعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفعول معه وكان أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواو ينتصب انتصاب مع في قولك جئت معه فالوجه ما ابدا به لأن مع ضرف وزيد وما يجري مجراه لا يجوز أن يكون ضرفا ويكون حالا في مثل قولك جئتك وزيد قائم ولكنت عمرا وعبد الله منطلق أي في هذه الحال قال الله تعالى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وكان سيبويه يمثلها بإذ وذلك أنك إذا قلت جئت وزيد قائم صلحا أن تقول جئتك اذ زيد قائم وإذا كان في الجملة التي بعدها ضمير يربطها بما قبلها جاز حذف الواوي وذلك نحو قولك جئتك وأبوك قائم ويجوز جئتك وأبوك قائم ولو قلت جئتك زيد قائم لم يجوز فإن قلت في دارك أو من أجلك وما اشبه ذلك جاز ويكون قسما نحو قولك والله لأخرجنا وهي بدل من الباء في قولك حلفت بالله لأخرجني ولا يجوز أن تدخل على مذمر كما تدخل الباء في قولك به لأخرجنا أنشد أبو زيد ألا همت أمامة باحتمامي لتحزنني فلا بك ما أبالي لأن الباء هي الأصل والواو بدل منها وقد شرحنا ذلك فيما تقدم وتضمر معها رب نحو قولك ورجل أكرمت وبلد دخلت قال وبلدة ليس بها انيس إلا العافرة وإلا العيسى حاشية قاله جردان العود واسمه العامر بن الحارث أم يعفير جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية والعيس بالكسر جمع عيساء وهي الإبل البيض وخالت بياضها شيء من الشقراء انتهت الحاشية والجر رب المذمر وقال أبو العباس الجر بالوال التي هي عوض من ربا ويدل على فساده مجيء الجر على إغمار ربا ولا عوض منها وذلك نحو قوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلبه، وقد جاء الجر مع بل وذلك نحو قوله بل جوز تيهاء كظهري ولا يقول احد أحد بل يجر، وقد يذمر مع الواو أن، وذلك نحو قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا نهيته عن الجمع بينهما. قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. حاشيه من قصيدة لابي الأسود الدؤل منها لا تتبع سبل السفاهة والخلا إن السفيه معنف مشؤوم. انتهت الحاشية فإن أردت أن تنهام عنهما جميعا جزنت فقلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومما أذمرت فيه أن قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف حاشية البيت بميسون بنت بجدل الكلبية أم يزيد تزوجها معاوية رضي الله عنه ونقلها من البدو إلى الشام فكانت تحن إلى أوطانها في ابيات مشهورة منها هذا البيت انتهت الحاشية ومن ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فقرئ رفعا ونصبا، فمن رفع فعل معنى أو هو يرسل، ومن نصب اضمار إضمارا، ولا وجوز أن تكون عاطفة على أن يكلمه الله، لأن في ذلك إبطال الرسالة، وذلك أن التقدير يسير وما كان لبشر أن يكلمه الله. ولا كان لله أن يرسل رسولا وهذا فاسد كما ترى وتكون زائبة نحو قولك كنت ولا شيء لك واختلف العلماء في قوله حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فذهب المبرد إلى أن الواو زائدة والتقدير حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وأنشد فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت بقفاف عقا قلي حاشية الرواية في الديوان بطن حقف بيركان وأجزنا قطعنا والساحة الفناء والحقف من الرمال المعوج وقفاف جمع قف وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ومعنى ركان بعضه على بعض والعقنقل المنعقد المتداخل والواو في قوله وانتحى أي ترى زائدة عند الكوفيين وهي عند البصريين للعطف وجواب لما محذوف لعلم السامة انتهت الحاشية قال والمعنى فلما أجزنا ساحة الحي انتحى والواو زائدة واعتفى الخليل من الآية والقول فيها حاشية كذا في الأصل ويقول ما بعدها على أن المراد بها أن الخليل أعفى نفسه من الكلام على الآية ولم نعثر على أن اعتفى تؤدي هذا المعنى فيما رجعنا إليه من المعاجم والذي في سيبويه وسألت الخليل عن قوله جل ذكره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها أين جوابها فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم بعلم المخبر بأي شيء وضع هذا الكلام انتهت الحاشية وتكلم عن البيت فقال جواب لنا محذوف والتقدير فلما اجتزنا ساحة الحي خلونا ونعمنا ويجيء على قوله أن الجواب في الآية محذوف والتقدير حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا. وذهب بعض المفسرين إلى أن الواوها هنا تدل على أن للجنة ثمانية أبواب قال لأن العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعه واحتج على ذلك بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول ومما يؤنس به قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومثله عسى ربه إن كنا أن يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قامتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا وفتحت الواو على ما يجب في الحروف الأحابية وما سوى هذه من الحروف الاحاديه ليس هذا موضع تفسيرها الحروف الثنائية أن أل. فمنها أن وهي حرف من الهوامل وإن كان يختص الإسم بأنه مع ما دخل عليه كالشيء الواحد ولها مواضع أحدها أن تكون لتعريف العهد كقولك جاءني الرجل إذا أردت واحدا بينك وبين المخاطب فيه عهد والثاني أن تكون لتعريف الجنس وذلك نحو قولك أهلك الناس الدينار والدرهم والملك أفضل من الإنسان ومنه قوله عز وجل والملك على أرجائها والله يعلم المفسد من المصلح ومنه ان إلا الإنسان لفي خسر كل ذلك لا يراد به شيء شيء بعينه وإنما يراد به الجنس وهو واحد يدل على أكثر منه والثاني أن يكون عوضا وذلك على ضربين أحدهما أن تكون عوضا من الهمزة وذلك في اسم الله عز وجل الأصل فيه إله فحذفت الهمزة حذفا على غير قياس وعوض منها أن هذا أحد قول سيبوي وكذلك قال الفراء إلا أنه جعل الهنزة قياسا والأصل عنده الإله ثم ألقيت حركة الهنزة على اللام فصار الله، فالتقى المثلان وهما اللامان فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية فقيل الله والقول الثاني من قول سيبويه أن الأصل لاه ثم دخلت أم التعظيم والتفخيم واستدل على ذلك بقول بعضهم لاها لا أبوك وقال ذو الإصبع لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عمي ولا أنت ديان فتخزوني حاشية البيت من قصيدة يقول فيها يا من لقلب شديد الهم محزون أم تذكرها يا أم هارون ومنها أم سأتذكرها من بعد ما شحطت والدهرب حِينًا حينا وذولين ومعنى الشاهد كما جاء في المغي أي لله در بن عمك لا أفضلت في حسد علي ولا أنت مالكي فتسوسني وتخزوني انتهت الحاشية يريد الله واستدل أيضا بقول بعضهم مهي أبوك يريدون الله فعلى هذا القول تكون الألف التي قبل الهاء وبعد اللام منقلبة عن الياء التي هي عين وعلى القول الأول تكون زائدة بمنزلة ألف كتاب وعماد والثاني ان تكون عوضا من ياء النسب وذلك نحو قولهم اليهود والمجوس والاصل يهوديون ومجوسيون فحذفت ياء النسب وعوضت منها أن، ويدل على ذلك أن يهود ومجوس معرفتان قال احار ترى بريقا هب وهنا كنار مجوس تستعر استعاره وقال الآخر فرت يهود واسلمت جيرانها صني بما فعلت يهود صمم وفي الحديث فخرجت يهود بمساحيها فقالت محمد والخميس ومن هذا قول الشاعر والتيم الام من يمشي والامهم وظهر ابن تيم بن السود المدانيسي حاشيه روايه اللسان ونسبه الى جرير والتيم الام من يمشي والامهم تيم بن ظهر بن السود المدانيسي وروايه الديوان اولاد ظهر مكانتين بن ظهر قال في اللسان واما قولهم التيم فانما ادخلوا اللام على اراده التينيين كما قالوا المجوس واليهود انتهت الحاشيه وانما هم تينيون والثالث ان تكون بمعنى الذي وذلك قولك القائم عندك زيد اي الذي قام ويكون في المؤنث بمعنى التي نحو القائمه عندك هند ولا بد لها من صلة وهي توصل بكل جلة يحسن فيها الصدق والكذب ولا يدخل إلا على اسم الفاعل وقد اذطر الشاعر فأدخلها على الفعل المضارع وذلك نحو قوله فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته بالشيخة يتقصه حاشية البيت بذي الخرق الطهوي شاعر جاهلي واليربوع بويبة تحفر الأرض والنافقاء جحر يكتمه اليربوع ويستر ويظهر جحرا آخر غيره وقوله بالشيخة وهو بالخاء المعجمه رملة بيضاء في بني الأسد وحنظله وليتقصع أراد الذي يتقصع او اليربوع الذي يدخل في قاسعاته في قاسعائه والقاسعاء جحر آخر من جحره اليربوع انتهت الحاشيه وقال يقول الخنا وابغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدعه حاشيه البيت بذي الخرق الطهوي الخنا الفاحش من الكلام والعجم جمع الأعجم أو العجمان، والأعجم هو الحيوان الذي لا ينطق، والأعجم من الإنسان الذي في كلامه عجمة، شبهه بالحيوان الأعجم، وفي الأصل تقول ما كان يقول وهو تحريف. انتهت الحاشية، ومثله ما إن أنت بالحكم ترضى حكومته. ولا الأصيل ولا ذراء والجدل وهذا من أقبح الضرورات ولا يجوز استعماله في ساعة الكلام والرابع أن تكون زائبة وذلك على ضربين احداهما ان أن تكون زيادتها لازمة وذلك كنحو زيادتها في النبي والتي والأصل ليت وليستا للتعريف بانهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف من وما وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.